الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون.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 ولم يكن له كفوا احد الله اكبر.